هيدا رح ينزل البوم قريبا شو عنوان الاغنيه اللي رح تتصور اسمها حبيبي مين تاب مين حبيب نجوى كرم كلو عم يسألني عنك بدو يعرف انت مين يلي اخذ قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين عم يسألني عنك بدو يعرف انت مين يلي اخذ قلبي وخلاني من العاشقين عم لي من بين Hard higher حبيبي يشوفون بعينيك دخيلك خبيق لا يحسدون عليك ما قولي حبيبي يشوفون بعينيك دخيلك خبيق لا يحسدون عليك جرب ما تطلع فيق نحن و ماون Czego